بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَنْصِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون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 أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياتي أن خلق لكم من أول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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أرسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغار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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون السموات والأرض وهو العزيز الحكيم قرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم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 فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفاً فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين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 وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يبسط الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون فآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ذبل ليربوا في أموال الناس فلا يرجو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه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 سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون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 أيضا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين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 كنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يرفكون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 الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا أنتم إلا مبطنون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبذ إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون